ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كافهاي يعين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادي ربه نداءا خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا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 نبشرك بغلام يحيي لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنني يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرا وقد بلغت من الكبل عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيي خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا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 قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين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 المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا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 نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيء أنفنيا يا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 وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حيا ذَلِكَ عيسى بن مريم قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضيت امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي أمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا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 أهدك زراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني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 قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي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 واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون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 واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذر ومن ذلية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذلية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا إذا تتلي عليهم آيات الرحمن خروا شجدا وبكيا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 جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا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 الارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا لا يذكر إنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولي بها صليا وان منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفيا وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمَنُوا أَيُّ الفريقين خير مقاما وَأَحْسَنُ نديا وكم أَهْلَكْنَا قبلهم من قرن هم أَحْسَنُ أَثَاثٍ وليا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا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 يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ولدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيء أندا. تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احشرهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد هلت تحس منهم من أحد او تسمع لهم ركزا طيره